فَلَتَّقُ اللهَّه وََقولُوا قَوْلَ سَدد إِ الذيذينَ يَأكُلونَ أَموال التَمَا ظُلمًَا إِ ماَا يَأكُلونَ فِي بُطُونهِم النَا رَوسَ يَصلَونَ سعير يوسكُم اللهَّهُ في أَلادِكُم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 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَصُوصُنَّ بِهَا أَوْ جُزْءٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار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 إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 واعاشروه بالمعروف فاذكرهتموه فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أأَرَتتُ مُستِبِذَالَ زَووجٍ مكَانَ زَوْوج وَآتَييتُم يحْدَهُ نَّقطَرًا فَلَا وَآتَيْيتُمْ إحْدَهُ نَّقطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئَا أَتَأْخُذُونَهُ بُهتَانَ وَإِثْمَم مُبِناَ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 وَبَناتُ الْ الأخِ وَبَناتُ الْ الأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاتِ أَضَّعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاع وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَا تُ لِسَاءِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن النِسَائِكُمْ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 فَمَسْتَمْ تَعْتُ بِهِمِنْهَُّ فَآتُهُ أجُورَهُ نَّفَرضَ وَلَا جُناهَ عَلَيْكُم فِي مَا تَرَضَيتُ بِهمِ بعدْدِ الْفَرضَةِ إن اللهَّهَ كَانَ عَليمًا حَكِيمَا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 بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَلَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 للِّجَالِ نَصبُ مِم مَكْتَسَبُوا وَلِِّ سَائِنَ صِيبُ مِم مَكْتَسَبنْ وَسْأل اللهَّه مِ فَضْلِ إِ اللهَّهَ الله كانَانَ بِكُلِّ شيءَي لمَا وَلِكُلّ جعََّ مَوالَ مَِّ تَرَكَ الْوالذَانِ وَْأَطََبُون وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَ الصَّالِحَاتُ قتَةٌ حَافِضاتٌ للِلْغَبِ بِمَا حَفِضَ اللَّ وَل تِ تَخَافونَ نُشوزَهُم فَعِضُون وَهجُرُوهَّ فِي المَضاجِع وَغضْرِبُهُ فَإِن أَطَعنَكُم فَلاَا تَبِغُوا عَلَيهِ سَبِيلَ إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 يُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قرينا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 فكيف إِذَا جئنا من كُلِّ أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاه وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا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 لَم تَجد مَا آثَتََّ مُ صَعيدًا طَيب فَمْ سَح بِوجوهِكُم وَأَيدكُمْ إِ اللهَّهَ كََافُ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا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 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن بِهِ ومنهم من صد عنه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 إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم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 وَمَي يُطِيعِ اللهه وََّّسُلَ خَأُولائِكَ مَعََّذينَ أََّ مَ اللهَّهُ عَلَيهِم مَعََّينَ أََّ مَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِنََّ بِّينَ وَسدّقينَ ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَئِن لَّمْ تَكُونُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ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 من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَااءِكُمْ جَعلناَا لَكُمْ عَلَيْهِم سُلطَانًَا مُبِن وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِنٍ أََقُتُ لَ مُؤمِنًا إِللاا خَطَاءى وَمَن قَتَ لَ مُؤمِنًا خَطَاءى فَتَحْرير رَرقَبَةٍ مُؤمِنَةِ وَدِييَةُم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 كَذَلِكَ كُتُم مِ قَبلْلُ فَمَن اللهَّهُ عَلَكُم فَتَبَييَنُوا إِ اللهَّه كانَان بِمَا تَعمللونَ خَبير لا يَسْتَو القاعدونَ مِنَ المُؤمننينَ غَيرُُ لِضَّرَرِ وَالمجاهِدونَ فِي سَبيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وَآافُسِهِم ف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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تُوُفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فاولائك مأواهم جهنم وسائات نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا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 وَمَيْ يَخْرج مِ بَيتِهِ مُهاجِرًا إلَى اللهَّهِ وَرَسُولِهِ ثَُّ يُدْرِك المَووت ثَُّ يُدِرِكهُ المَوْوتُكَ قَد وَقَأَجرُْهُ عَ اللَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ يَئِسَكُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كانوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا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 فَإِذاَا سَجَدوا فَلْ يَكُُ م وَرائِكُمْ وَْتَأتِ طائِفَة أُخْرىَ لَمْ يُصَلُّ فَلُْصَلُّ معَك وَالْيأْخُذوا حِذْرَهُم وَسِْحَتَهُم وَدَّذينَ كَفَرُوا لَ تَغْفُلونَ عَنْ أأَسْنِحَتِكُمْ وَأَمتِعتِكُمْ فَيَميلونَ عَلَيكُم مَْلَ تَاحِدَ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 اِن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا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 وكان الله بِمَا يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا وَمَي يَعمَلسُ أَنْ أَوْ يَظللِم نَفْسَهُ ثَُّ يَسْتَوْثِر اللَّ ثَُّ يَسْتَغْفِ اللَّهَا الله يَجد اللَّه غَفُول الرَّحيِيمَا وَمَيْ يَكْسِبِإِثْمثَإِ ماَا يَكسِبُهُ على نَفْسِه وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكِيمَا وَمَيْ يَكْسِ بِخَطِيةً أَوْ إِثْمثُمَّ يَرْنِ بِهبَر آ فَقَدِ احتْتَمَ فَقدَِ احتتَمَ لَ بُهتَانَو وَإِثْمَمُّ بِنَ وَلَْلَا فَضلُ اللهَّهِ عَلَكَ وَرَرحْمَتُهُ لَم م الطَّائِفَةُم مِنهُمْ أن يضلوك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 إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمُنُّونَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ فَلْيَبْتَغُوا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي, اللاتي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطُونَ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 وَالصّحُ خَير وَحَظِرَةِ الآن حُسُ الشُّححَ وَإِن تُحسِنُ وَتَتَّقُ فَإِن اللهَّ وَإِن تُحسِنُ وَتَتَّقُ فَإِن اللهَّه بِمَا تَعملونَ خَبير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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين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 يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على الذي أنزل من قبل ومن يكفر بِاللَّهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم مَنْ كَفَرَ ثُمَّ آمَنَ ثُمَّ كَفَرَ فَمَزِيدُ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصبُ قالَاُ أَلَم نَسَْحوذ عَلَْكُم وَنَمنعكُم مِنَ الْمُؤمِنين فَلَّهُ يَحكُ بَيينَكُمْ يَومَ الْ القِيامَه وَلَ يَجَعَلَى اللَّهُ للِكَافِرينَ علىى المُؤمِنينَ سَبِيلَ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 يَسْأَلُم كَ أَهْلُ الْ الكِتابابِأَن تُ نَزِلَ عَلَيهِم كتابًَا مِنَ السَّمَ فَقَدْ سَألُ مُسَ أَكْبرَرَ مِنْذَِكَ فَقالَاوا أَرِنَ اللهَّه جَهْرَ فَأخَذَتهُم الصَّاعِقَةُ بِظُلِْهمْ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 وَقُلْننا لَهُم لاَا تَعدُوا فيِي السَّبةِ وَأَخَضْنَا مِنهُم متَاقًَا وَلِظَ فَبِمَا نَقُضِهِم م تَاقَهُم وَكُفْرِهِ بِآياتاتِ اللَّهِ وَقَطْلِهِمُ الْأَب أَ بِغَيْرِ حَقُّ وَقَوْلم قُلوبُناَا غُلْف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 وَأَوْ حَن إِلَ إِبِهِيمَ وَإسماعلَ وَإِسحاقَ وَعقوبَ وَْأَسْباتاطَ وَالْأَسْباطِ, والأسباط وَعسَ وَأَوبَ وَيُونُسَ وَهَارونَ وَسُلَمَانَ وَآْنتَن دَ دَزَبٌ راء وَررسُلَ قَدقَ صَصْنهُ معلَيكَ مِنْ قَبْن وَرسُوللَ نَفَصص مالَيك